هل تعملين مع الدراسة يا أبي؟ نعم أعمل في مكتبة العلوم في جامعتي كم ساعة تعملين في الأسبوع؟ في أثناء الفصل الدراسي أعمل عشرين ساعة في الأسبوع وفي أثناء عطلة الشتاء والصيف أعمل أربعين ساعة في الأسبوع هل تحبين هذا العمل؟ نعم إنه مناسب لي لأن المكان هادئ وقد أستطيع القراءة أثناء العمل وماذا عنك؟ أنا أعمل لمدة أربع ساعات يوميا في متجر للكتب ولكنني لا أستطيع القراءة أثناء العمل لأن المكان دائما مزدحم وهل تعمل هناك في عطلة الصيف؟ لا في الصيف أعمل في سياتل حيث تعيش عائلتي يعمل يدرس العلم العلوم مكتبة ساعة ساعات يحب هادئ صاخب فرصة مكتبة لبيع الكتب خلال